فضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل ه الله ل ي Thank、yeah. you.、Yeah. ولو كنت الله ا ع ظ ه م الرب ربنا تخذل منا انك انت السميع العليم وتب َ علينا ََ يا َََُ ن إِنَّكَ أَنْكَ ََ ا ل ت و رب لنا َ ل إ انك انت ف التواب ل ه الرحيم ل ه ي ن وذلكم من عالم قراني الاذاعي القارئ بازاعه بطرز الدول ا من م ر و ر ي ل مصر العربيه فطوله القرى العسريه محمود ع ب ن ر الوزن الصعيدي القارئ المعروف المخيم بن وتصميم المعادي سلام. سلام. سلام. الحديثة معطاة دي دي السلام ا الصغير الزادي الله م يومين والسلام الله يبقى سحر عليكم و ر ح م ة الله, الله. وبركاته